فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام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 كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفرون مِنْ أَقطارِ السمواتِ وَأَرض فَفُذُ لا تَفُذونَ إِللاا بِسُطان فَبِأَلَ رَبِّكُ ماَا تُكَّبَ يُرسَل عَلَْكُ مَا شوظُ مِن النار وَنُحاسُ فَلا تنتصران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 بكمكذذب هذه جَهن مَُّ يكذذب مه المجمون يطوفون بَها وَب حَم مِ آ آل. فَبأَ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ فبأي آلاء ربكم ما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء رَبك ماَا تُكَذّب مُتكئينَ على فُوش بَطَ إِهَا مِن إتَبَقَ وَجَنَجَتَندَ فَبأَّ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذذبَ فيِيهِ قاسِةُرْفِ لَْ يقسهُ إُِ قَبِلَهُ لم يَقِسهُ إُِ قَبِلَهُم وَلا جَ فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُ ماَا تُكَذبَ كَأَنهُ اليَاقوتُ وَنَّغجان فَبأَ آدَ إ رَبِّكُ ماَا إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهم ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متاد فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمان ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورن قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن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 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار